أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله السيدين الصابرين الله على محمد وآله محمد تطبق السابق كل أهلي معنين تحقيق العام بالمسطرون تطبقناه أيضا العام لا لا لا كان الكلام في الدرس الماضي في تخصيص العام بالمفهوم وقلنا ان المفهوم ينقسم الى قسمين مفهوم الموافقه ومفهوم المخالفه هل يجوز تخصيص العام بمفهوم الموافقه او مفهوم المخالفه ام لا مثلنا لكليهما وقلنا بالنسبه الى مفهوم الموافقه خلاف بين الاعلام بين الاصحاب على جواز على جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقه فمثلنا له بهذا المثال إذا قال المولى لعبده اضرب كل فاعل للمنكر حتى يرتدع عن فعله أو عن منكره هذا عام يعني اضرب كل من يفعل المنكر هذا الفاعل كان أخ أم كان اب أم كان صديق أم كان قريب إلى اخرين فإلى جاءت عندنا الآية ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. هذا الآية منطوقها أن لا تقول للوالدين أو لأحدهما اف خب مفهوم الآية مفهوم هذه الآية مفهوم الموافقة فيها أن لا تبرد الأب أو الأم الا تشتم الاب او الام الى اخره فهل اتمكن من تخصيص العام اضرب كله فاعل للمنكر بهذا المفهوم الموافق ام لا يعني اقول هكذا اضرب كل فاعل للمنكر حتى يرتدع عن فعله الا الوالدين هذا يمكن او لا قلنا في الدرس الماضي بالاتفاق قالوا هذا منك. بالاتفاق قالوا هذا منك. انما الكلام في مفهوم المخالفه هل يجوز ام لا ومثلنا له ايضا قلنا اذا قال المولى كل ما طاهر كل كل كل ما طاهر عليكم كل ما انطهر وورد عندنا روايه اخرى اذا بلغ الماء قدر قر لم ينجس شيئا هذا منطوقها اذا بلغ الماء مفهومها اذا لم يبلغ مفهوم مخالفه انوافق بعض مفهوم مخالفه اذا لم يبلغ الماء قدر الرين ولا ق النجاة تنزف، فهل هذا المفهوم المخالف يخص ذات العام؟ فأقول كل ما طاهر إلا إلا إذا كان قليلا ولا ق النجاة. السلام عليكم ورحمة الله. فإنه يتنجى هذا هو محل الخلاف. قلنا في الدرس الماضي أيضاً المسألة فيها أقوى قول يقول لا يجوز تخطيط العام بمفهوم المخالفة لأن ظهور العام أقوى من ظهور مفهوم المخالفة وقول يقول بالعكس تماما يجوز تخطيط العام بمفهوم المخالفة وقول آخر يقول هما متساويان في الظهور لا ظهور العام أقوى حتى يقدم ولا ظهور الخاص أقوى حتى يقدم المصنف يقول واستروا في هذا الخلاف واستروا في هذا الخلاف يوجد بحث عندنا في الأصول هل ظهور العام أقوى؟ هل ظهور العام أقوى؟ أم لا؟ أم أن ظهور مفهوم المخالف الذي هو الخاص في الواقع أم أن ظهور مفهوم المقابلة هو الأقوى خلاف في المسألة خلاف في المسألة من قدم من قدم العام على الخاص وقال بعدم جواب تخصيص العام بالخاص قال لأن ظهور العام أقوى من ظهور المفهوم المخالف من قال بعدم جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة قال لأن مفهوم المخالفة ليس في قوة ظهور العام في عمومه فالعام ظهوره أقوى من ظهور مفهوم المخالفه اما من قال بالعكس من قال يجوز فقال لان مفهوم المخالفه خاص وقرانا سابقا ان الخاص اقوى ظهورا من العام بل الخاص قرينه ومفسر للمراد من العام اذا كان عندنا عام من دون تخصيص الظاهر ان المراد منه العموم لكن اذا جاء الخاص فالخاص يفسر العام ويبين المراد من العام هنا مفهوم المخالفه في الواقع هو الخاص فاذا كان مفهوم المخالفه هو الخاص إذن هو قرينه هو قرينه على تفسير المراد من العام فالظاهر بعد مجيء الخاص ان المراد من العام ما عدا الخاص يقول المصنف والحق والانصاف ان ظهور مفهوم المخالفه اقوى من ظهور العام في عمومه أقوى من ظهور العام في عمومه لماذا لما ما قلنا؟ لماذا لما ما قلنا؟ لأن مفهوم المخالفة خاص والخاص قليلة مفسره للمراد من العام هذا ملخص المنظر السابق لأن مفهوم المخالفه هو الخاص والخاص اذا جاء هو قرينه على تفسير المراد من العام العام قبل المخصص ظاهر في العموم بعد مجيء المخصص ظاهر في ما عدا الخاص فالخاص في الواقع مفسر الخاص قرينه على تبيان المراد من العام قلت بعد ما كنت داعي لن محل الشاعر فيه هذا ملخص المطلب السابع ارانا ولم نطبقه ما طبقناه قال تخصيص العام للمفهوم المفهوم ينقسم كما تقدم الى الموافق والمخالف فإذا ورد عام وورد مفهوم أخصه ومفهوم أخص مطلقاً فلا كلام في تخصيص العام بالمفهوم يقول لا كلام يعني لا خلافة اذا كان مفهوماً موافقاً هذا لا خلاف فيه سبح الله مثاله قوله تعالى اوفوا بالعقود فإن اوفوا بالعقود عام يشمل كل عقد يقع باللغة العربية وغير العربي أوفو بالعقود يشمل كل عقد يشمل عقد الطبي وعقد البالغ عقد الذكر وعقد الانثى عقد العربي وعقد الحر عقد الطويل والقصير العقد بالعربي وبالفارسي وبأي لغة أخرى هذا عمر أوفو بكل عقد فإذا ورد دليل على اعتبار ان يكون العقد بصيغه الماضي فقد قيل بأن فقد قيل انه يدل بالاولويه على اعتبار العربيه في العقد الى اجى خبر يقول يجب ان يكون العقد بالماضويه هذا منطوقه منطوقه على افتراض أن مفهوم الموافقة فيه هذا المثال يعني هو مثال لكن بعيد يعني مثال اخر افضل مثال ما بين أقرب هذا المثال يعني مثلا هو يقول إذا جاء دليل يقول العقد بال, العقد بال يجب أن يكون بالماضي وقلنا هذا هذا الدليل يفهم منه يفهم منه أن مفهوم الموافق فيه إذا كان الشارع يطلب أن يكون العقد بالماضي مثلا فرضاً فمن الباب أولى أن يكون العقد باللغة العربية خبر هل يسوح تخصيص العام أو في العقود نقول أو بالعقود العقود بالعقود في إلا بعقد وقع بغير العربي مفهوم مفهوم موافق فيه. هذا على وصفنا المثال يؤدي الماده يقن قال مثل مثال مثل قوله تعالى او بالعقود العقود فانه عام يشمل كل عقده يقع اللغه العربيه وبغير العربيه فاذا ورد دليل على اعتبار ان يكون العقد بصيغه الماضي فقد قيل فقد قيل انه يدل بالأولوية بصم الموافقة بالأولوية على اعتبار العربية في العقد لأنه لما دل على عدم صحة العقد بالمضارع من العربية فلئن لم يصح من لغة أخرى فمن طريق الأولى اتكم على المثال إشكال أو لا اتكم على المثال إشكال أو ما أتوأ لا أتكم قد يقول قبيس مثلاً فقال فخذ قيله، ولا شك أن مثل هذا المفهوم إن ثبت. ذلك المثال يضرب كله فاعل أخضير. ولا شك أن مثل هذا المفهوم إن ثبت إن إن ثبت فإنّه يخصّ العام المتقدم لأنه يعني مفهوم الموافقة لأنه كالنص. أو لا نقول أظهر من عموم العام العام ظاهر والخاص ظاهر لكن ظهور الخاص أقوى فيقدم عليه إنما الكلام وأما التخصيص بالمفهوم المقابل هذه العبارة الأخيرة لأنه كلمة واضحة أو لا يعني إما إن نقول العام ظاهر ومفهوم المفهوم الموافقة نفسه وإذا تعارض النص مع الظاهر قدم النار فيحمل الله العلم والعام ظاهر فانخصصه بالمس او نقول لا كلاهما ظاهر لكن ظهور الخاص يعني ظهور مفهوم الموافقة اقوى من ظهور العام وصاحب الظهور الاقوى تقدم على صاحب الظهور الاضعام وان التخصيص بالمفهوم المخالف فمثاله قوله تعالى ان الظنة لا يغني عن الحق شيئا هذا عام يعني كل ظن كل كل ظن لا يغني من الحق شيئا الدال بعمومه على عدم اعتبار كل ظن حتى الظن الحاصل من خبر العالم هذا واضح بعد يقول كل ظن وقد وردت آية أخرى ان جاءكم فاطق. بنبئن فهذا منطوق منطوقها ما فيه ما فيه إن لم يأتي الفاذق وجاءنا وجاء العادل فصدقه صحيح فلا تتبين خبرا خب هل يصح في العام إلا الظن لا يغني من الحق شيئا إلا إذا كان الظنه قد جاء به مخبر عادل أما يصح الله يصح قال نعم الدال أدله تعفون الآية بمفهوم الشرع على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبيين فهل يجوز تخصيص دال العام بهذا المفهوم المخالف اختلفوا قد اختلفوا على أقوال فقيل بتقديم العام ولا يجوز تخصيص العام بهذا المفهوم المخالف هذا قول وقول بالعطف وقول بتقديم المفهوم وقيل بعدم تقديم أحدهما على الآخر فيبقى الكلام مجملا وفصل بعضهم تفصيلات كثيرة يطول الكلام فيها إذا اردتموها فاطلبوها في كتاب في كتاب معرفة. والسر في هذا الخلاف أنه لما كان ظهور المفهوم المخالف ليس من القوة بحيث يبلغ درجة ظهور المنطوق أو المفهوم الموافق فقد وقع الكلام في أنه يعني ظهور الخاص ظهور المفهوم المخالف أقوى من ظهور العام فيقدم عليه هذا واحد أو, لا أو أن العام أقوى فهو المقدم على الخاص على مفهوم المخالفة أن او انهما متساويان في درجه الظهور يعني لا هذا اقوى ولا ذا اقوى متساويان في درجه الظهور فلا يقدم احدهما على الاخر او ان ذلك يختلف باختلاف المقامات كلمه اقوى المطلب يقول والحق ان المفهوم يعني المفهوم المخالف لما كان اخص من العام حسب حسب الفرد فهو قرينة عرفا على المراد من العام والقرينة تقدم يعني الخاص مقدم مفهوم المخالفة مقدم لأنه قرينة على المراد من العام والقرينة تقدم على ذل قرينة يعني العام وتكون مفسرة لما يراد من ذل قرينة يعني من العام ولا يعتبر أن يكون ظهورهما أقوى من ظهور ذي أن يكون ظهورها القريمة أقوى من ظهور ذي على هذا فقط يكفي أن نقول أن الخات قرينه والقرينه مقدمة على ذي القريمة وهذا ذي الكافي نعم لو فرض ان العرب كان نفسه بحيث ظاهر لا لا والخاف ظاهر هنا يقدم النص على الظاهر والنص هو العام فالعام مقدم هذا على فرع على فرر أن العام نص مو ظاهر فإنه يكون عن العام قارينة على المراد من الجملة ذات المفهوم فلا يكون لها مفهوم عن الخاف فلا يكون للجملة مفهوم مخالف حينئذ وهذا امر اخر ما ادري واضح المطلب يصير وجه يعني العارض القرينه يعني اذا كان عندنا شيئان احدهما عارض والاخر خاف فالخاص يكون قرينا على تفصيل المراد من العام. الخاص قرينه على ان المراد من العام ليس الأمور. المراد من العام ما عن الخاص. فإذا كان الخاص قرينه والعام ذل يعني صاحب القرينة. فالقرينة مقدر على ذل القرينة. إذا كان, إذا كان, إذا كان الخاص قرينا على المراد من العام فيكون ظهوره أقام من ظهور القام، لذا يقدم القرين على القرين خضلاً من جد. هل يجوز؟ هل يجوز؟ ولعل السؤال عليكم غريب هل يجوز تخصيص القرآن بالروايات؟ هل يجوز؟ تخصيص القران بخبر الواحد تخصيص القران ايه بايه خوابه لا تخصيص الايه بالروايه هذا جائز ام لا المصنف يقول لعل الطالب للوهله الاولى يرى ان هذا الكلام غريب تخصيص القران بالسنه هذا الكلام غريب لماذا يقول باعتبار ان القران قطعي الصدور سنده مقطوعته انه صادر من الله سبحانه وتعالى انزله مع جبرائيل على قلب النبي واضح بعد هذا بينما الروايات احتمال الكذب الروايات الضلع الروايات سندها قد يكون ظني احيانا مو فكيف تخصصهم الايات بالروايات المصنف يقول هذا إذا كان الطالب مبتدئا سنعذره في هذا السؤال نعذره أما أما لو جئنا هذا دليلا على جواب التخصص الدليل الأول أما لو جئنا إلى سيرة العلماء بل إلى سيرة العقلاء أعلم من العلماء إذا جئنا إلى سيرة العلماء بل العقلات لوجدناها جارية على ماذا على تخصيص على تخصيص الآيات التفتوا بأخبار الأحد بأخبار الأحد مثلا مثلا قد يتناقش قد يتناقش زرارة مع احد الاصحابه ذاك الصحابي يسال زرارة مثلا يقول له ما الدليل ما الدليل على وجوب الوفاء بالعقد بعقد البيع ما بيقول زراره قوله تعالى هذه آية قوله تعالى اوفوا بالعقود هذا يرجع آية أوفوا بالعقود يعني يجب الوفاء بكل عقد. ها ها. إلا أن الشخص الآخر يقول ولكن يا زرارة عندنا خبر عندنا خبر يقول لا بيع إلا في ملك هذا خبر رواية. عندنا خبر آخر يقول لا يجب الوفاء لعقد الصبي فهذا هذا هذا خبر يعني فزرار يذكر وربعة ميناقش يعني يقبل يقبل تخصيص الآية من القرآن فغضب خادم العلماء والعقلاء فهي جارية على العمل بتخصيص أخبار الأحد بتخصيص الآيات بالأحباء الدليل الثاني الدليل الثاني ولو لم نقل ولو لم نقل ولو لم نقل بأن خبر الواحد يخصص الآيات لم يكن عندنا في الأرض خبر من أخبار الآحام خبر واحد حج على هذه الأخبار لماذا لماذا لأن ما موجود خبر واحد إلا وهو مخالف لظهور آية من الآيات مثلاً, مثلا الآية تقول وخلق لكم ما في الأرض جميعا هذا عاملة موعة عاملة لا وخلق لكم ما في الأرض جميعا هذا عادي ايه تعالوا للاخبار اقرأ في الروايات في الكتب الاربعه تجد تجد هذه الروايه يحرم لبس الذهب هذا خبر القران يقول كل ما في الارض حلال هذا الخبر يقول يحرم لبس الذهب بعد يحرم اصل لحم الارنب معان من الارنب من المخلوقات من المخلوقات في الارض بعد مثلا يحرم شرب الدخان يحرم الشرب الدخة وغير ذلك من الأخبار فلن تجد خبرا من الأخبار إلا وهو مخالف لآية ظاهر آية من الآيات ايه آية أوصوب العقود هذه آية أوصوب العقود تعالي الأخبار تعجب الأخبار لا يجب الوفاء بعقد الطبي مثلا لا بيع إلا في منك والى اخره وإلى مثلا لا, لا يجوز بيع الخنزير ولا سبع مع انه هذا عقد قد اقول ازلزلكم الله على الخنزير بعته وقبلته الشارع بالماقبل لا تبع الخالق هذه كلها مخصصات لهذه الايه آية اخرى احل الله البيع يعني كل بيع الا تعالوا الي روايه بيع شنو حكمه صحيح هذا خادم مخصص بعد بيع الخنزير الى فهل يجوز تخصيص اياه بالروايه ان المصمم ذكر دليلين على جواب ذلك ثم يقوم ثم يقوم الحق والإنصاف إذا جئنا إلى القرآن فهو قطعي السند فهو قطعي سند يعني نقطع بالصدور بأنه صادر من المولى سبحانه وتعالى فسند القرآن قطعي لكن لكن القرآن فيه محكم ومتشابه واضح بعض, بعض هو قال عن نفسه هو قال عن نفسه وأيضا المحكم على قسمين محكم النص ومحكم الظاهر هذا واضح بعض محكم النص ومحكم الظاهر واضح الاولا وثانيا نحن نقطع بوجود روايات بوجود روايات صدرت عن النبي صلى الله عليه واله واخرى صدرت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هذه الروايات عباره عن مخصصات لامومات القران والعمومات في القران ما شاء الله لا تعد ولا هذه الروايات الصادره عن المعصومين عليهم السلام هي في الواقع مخصصه لظواهر الايات هذه الروايات على اثنين بعض هذه الروايات متواصله قطعيه السند لا شك ان الروايات المتواتره اعني قطعيه السند لا شك في انها تخصص ظواهر الايات هذا لا شك تخصص عمومات الايات لا شك في هذا ولكن بعض الروايات قد لا تكون متواتره قد لا تكون قطعيه الصدور قد لا يكون سندها قطع لا وانما يكون سندها مظنون مو قطعي ظن ظنيه السند هذه الروايات هل تخصص اخبار الاحاديث هل تخصص الايات ام لا واضح المثمث يقول هذه الأخبار أخبار الآحاد إن قامت إن قامت دليل قطعي على حجية أخبار الآحاد إن قامت وتعارضت مع عموم آية من الآيات هنا الأمر يدور بين شيئين خبر واحدة متواتر خبر المتواتر قلنا لا شك في أنه يخصص الآية إنما الكلام في أخبار الآحام يقول المصنف إذا كان خبر الواحد قد قام دليل قطعي على حجيته وتعارض يعني وكان ظهور الخبر خاف من ظهور الايه يعني الايه عامه والخبر خاص فيحصل تعارض وهذا بعد هنا يدور الامر بين شيئين اما ان نكذب الخبر نكذب الخبر ونطرح هذا الخبر ولا نعمل به او نتصرف في ظهور الايه في العموم نتصرف في الظهور في العموم نقول لا الايه ظاهره فيما عدا الخاص واضح فالامر يدور بين ان نطرح الخبر الظني ونكذب هذا الخبر هذا واحد او لا اثنين نتصرف في ظاهر الايه في العموم. واضح فاما نطرح هذا او نتفرغ في غادر هذا وبعباره الاخرى الامر يجوز بين احدى مخالفتين بين ان نخالف بين ان نخالف ظهور الاله في العموم ونتفرق بهدفه وبين ان نخالف الخبر الذربي ونفرح ذلك الخبر المخلص يقول الحقيقه ان الخبر الواحد اذا قام دليل قطعي على حديته فيقوله الخبر, الخبر فيقوله مفسرانه بأمم الله مفسرانه بظهور الآية الخبر فيقول الخبر هكذا يقول الخبر الظاهر أن المراد من الآية ما عدا الخبر فإذا كنا في قوله تعالى احل الله البيع وقلنا لا بيع الا في منه وقلنا لا بيع للصبي نقول هكذا اذا المقصود من ظاهر الآية في العموم المراد من هذا العام ما عدا ما عدا بيع الصبي وما عدا بيع غير المملوء فالمسلم يقول نعم يمكن لخبر احد أن يخصص الآية متى ما قام على حجيته دليل قطعي وفي الكلام بصلاة مفتر إن شاء الله في بعد خبر الله ما هذا البيان واضح في مطلب سهل الله لا هذا تحقيق الكتاب العديد في الواحد يبدو من الصعب على المبتدئ أن يؤمن لأول وحدته بجواز تخصيص العام الوارد في القرآن الكريم لخضرية ماذا نظران إلى أن الكتاب المقدس إنما هو وحي منذل من الله تعالى لا ريد فيه وحي السنة والخبر الذي يحتمل فيه الخطا بل يحتمل فيه الذنب فكيف نقدم الخطأ على افتراض على الايات الدليل الاول على الجواب ولكن مسيرة العلماء هذا هو الدليل الاول على جواب التخصيص ولكن مسيرة العلماء من القديم قلناها للعقلاء ايضا من القديم على العمل هذا بعد كثير عملية كثير عملية هذه على العمل بخبر واحد اذا كان مخصصا للعامل الفقري يتمسكون بهذا الخبر بل لا الدليل الثاني الدليل الثاني بل لا تجد على الاغلب خبرا معمولا به من بين الاخبار التي بين أيدينا في المجاميع في السفر في المجاميع إلا وهو خبر الواحد إلا وهو مخالف لعامن أو مخالف لمطلق في القرآن جرب ضعيدة على أي آية عامة حتى لم تجد لها إلا ما شئنا ولا سنة. تجد لها خبر واحد رواية خالص ومرهتنا ولو مثل عمومات الحين يعني حل الله لا الى عقل ونحو الظاهر بل على الظاهر ان مسألة تقديم الخبر الخاص على الآية القرآنية هذا نجد ان يكون لهم ثالث بل على الظاهر ان مسألة تقديم الخبر الخاص على الآية القرآنية من المسائل المجمع يعني المساء المساء من المسائل المساء عليها من غير خلاف بين المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء لظهور المساء المساء أو المساء المساء إما المساء هذا أمر يثاني الجماعة فينا سنستره في ذلك مع ما قلنا نقول الله لأنا بعد ما كان فيه سنستر في جوازي تخصيص الآية في خبر الأخرى نقول لا في بأن القرآن الكريم وإن كان قطعي السماء فيه متشابه ومحفظ من أين عرفنا من قمت يقول نس على ذلك القرآن نفسه هو في آية الآية الشريفة وآخر متشابهة سعى الصحيح فيه آيات مختمات ومن أم الكتاب وآخر متشابه بعد والمختم نفس وظاهر بعد والظاهر منه عام مطلق كما لا ريد المقدمة الأولى انتهت المقدمة الثانية كما لا ريد أيضا أنه ورد كلام ورد كلام النبي والأئمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام ما يخصص كثيرا من عمومات القرآن وما يقيد كثيرا من مطلقات القرآن وما يقوم قرينة على صرف جملة من ظواهره وهذا قطعي لا يشك فيه لأنه ما في رواية ثم يقول فإن كان الخبر قطعي الصدور متواخر قطعي الصدور فلا سلامة في ذلك يعني فلا سلامة في جواز تخصيص العام من القرآن أو المصلح من القرآن للهذا إذا كانت وإن كان متواخر هذا لا كلام فيه وإنسان سلام هنا وإن كان الخبر غير قطعي الصدور وقد قام الجليل القطعي على انه يعني هذا الخبر غير, غير قطعي وقد قال الدليل القطعي على انه هذا الخبر الاحاد على انه حجج عنه لماذا حجج عنه لانه خبر عادي وكان مفهوم الخبر اخفت من عموم الاهل اي عامه الخبر قاعد فيزور الامر بين ان نفرح الخبر بمعنى أن نكذب واضح؟ أن نكذب راويضا يجيب الغالي يكذب أن نكذب راويضا وبين أن نتفرق بظاهر القران لماذا؟ فليش من نتفرق بظاهر الخبر؟ يقول لا لأنه لا يمكن التفرق لمغلوم القرآن ليش؟ لأنه نصف أو لا ظهوره هو أقوى من ظهور الآية في الامر أو اظهر خب نتطرف في سند القرآن يقول إسكت سند القرآن سند القرآن قصعي القران للقرآن القرآن سنده من الله سبحانه وتعالى يعني سيما فنجد أقول جبريل كذا حتى لجبريل عليه السلام أن يكذب في قول الله وإذا يقول ولا يعني ولا يمكن التصرف بسند القرآن لماذا لأن سند القرآن قطع القرآن هذا الشهر عندنا القرآن قطعي الأسودور من لين هذا هذا الشهر ومرجع ذلك إلى الدوران الحقيقة بين مخالفة الصدق بضمن الخبر وبين مخالفة الظل بعموم الآية أو بنخل في عبارة ثانية أو تقول يدور الآمر بين طرح دليل الخبر وبين طرح أصالة العمور يعني إذا تعارض الخاص مع العام قد يقول قائم تخدم العام على الخاص لماذا تمشت تشرج أصالة العمور أي ذريل بين أولاق الطرق وأيهما أولاق فنقول لا تك فأن الخبر خبر الاحاد الذي قام بالرفث على حذيتي لا تك أن الخبر طالب لأن يكون قريباً على التصرف في ظاهر الكتاب لماذا لأنه بدلالته ناظر عن الخبر ومفسر لظاهر الآية لظاهر الكتاب بحسب الفرق وعلى العكس من ظاهر الكتاب الآيات موفسره للخبر فانه في عبار الكتاب غير صالح لرفع اليد عن دليل حبيه الخبر لانه لا علاقه له لظاهر الايه فيه من, الخبر من هذه القران هذه الجهات حتى الفار حتى يكون ظاهر الايه ناظرا الى الخبر ومفسرا اليه او له فالخبر لسانه نسان المبين يعني المفسر المبين الموضع للكتاب فيقدم ظاهر الخبر على ظاهر الآية وليس الكتاب لظاهره بفرض بيان دليل حجية الخبر حتى يقدم عليه وإن تتفقد بعبارة ثالثة وان شيء تتفقد إن الخبر بحسب الفرض قد مقدم على هذا والاصل الجاري القرينه وهنا اطاله عدم في عدم كني دراوي والاصل الجاري القرينه مقدم على الاصل الجاري في ذل القرينه وهنا اطاله الامور في, في, في العارض لا اطاله الامور مطروحه انا اطرحها ونقدم اطاله اطاله تحدي اطاله ذل اطاله على اذن قريب فإذا يجوز تخصيص الكتاب لخبر الواحد مثلا